آخر ما وصلنا إليه مهلا عشان ما عندنا وقت آخر مثلا لباس إليه هذا باب ما يحرم طيب باب حاضر ستاة ما يستحب ما يستحب من اللباس أولا البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم وهذا نص ظاهر الدلالة في استحباب لبس البياض بل واستحباب تكسين الموت فيه قلت ومما يقوي وجه الاستحباب فيه هو ما قزم به بعضهم لأن لبس البياضي له أثر بالغ على صفاء الذهن. وعلى أخلاق المسلم، ومن هنا كانت سنة العملية. صلى الله عليه وسلم لبس البياضي، كما ذكر سعد وأبو جر، رضي الله عنهما. أنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابا بيضا يوما أحد وقد جاء عنه في بعض روايات عليكم بالبياض وهذا فيه تأكيد استحباب البياض كما وصف في بعض الروايات بأنه أطهر وأطيب ورجعوا في معنى قوله أطيب وأطهر او اطهر واطيب بما له من اثر على الاخلاق والسلوك من صفاء النية ومن طهر القلب من الاحقاد والغش والحسد والقاعدة أن الإنسان يتأثر بما يلبس فعلا اللبس له أثر على السلوك والأخلاق فالإنسان لما يلبس لباسا أي لباس هذا اللباس لابد أن يعود على سلوكه وماذا وأخلاقه وهذا أمر لا ينكر أحده وهو أثر الثياب على السلوخ والأخلاق حتى كنت أسمع من شيخنا يوما ما على المنبر يقول الأمة التي لا تعرف كيف تلبس لا تعرف كيف تفكر والأم التي تلبس لباس عدوها تفكر بعقل من بعدو بعقل عدوه ولذلك هم يقيسون مدى انتشار المدنية الأمريكية في العالم بانتشار ماذا ماذا بانتشار ملابسهم سيعتبرون انتشار البنطلون الذي يسمونه الجنس هذا في بلاد المسلمين دليلا على انتشار المدنية وعلى ان المسلمين صاروا اكثر قبولا لماذا؟ لمدنية الغرب ولعقلية الغرب ولتفكيرها ومن هنا رأينا الاسلام يمنع ثيابا ويحص على ثياب ونحو ذلك والله تعالى المستعان هذا واجب فعلا هذا واجب يمكن ان نقول ما اسمه كامل طيب اكتب هذا وافاد محمد بما وقع في حديث جبريل عليه السلام من أن النبي من أن جبريل قد دخل يلبس ثيابا ما أشد بياضه وقد ذكر عمر هذا في باب له. ومر كان يسني عليه ويمدح هيئته بس طلع علينا رجل شديد بياض له الثياب شديد سواد له. إذا كان كلام عمر في معنى ماذا؟ في المتش وهذا مما يؤكد استحباب لبس الإيه لبس البياض وأنه أشرف من غيره من الألوان. قلت فرعون. وتستثنى النساء من هذا العموم وإنما إخراج النساء من هذا العموم بما كان من عملي السلف رضي الله عنهم كما في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت رحم الله نساء الأنصار رحم الله نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية كأن على رؤوسهن الغربان من السواب وكذا قولوا فاعتجرنا بمروطهن والمرط يكون ماذا كاتم اللون لفظة المرط في اللغة فيها معنى انه كاتم ليه كاتم اللون قلت وهذا فهم الصحابة للآية وفهم الصحابي للآية حج بلا خلاف، لأنه تأوى هكذا بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم. بعيد هذا ثانيا صحى أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس المورد في الحج السياب المورد يعني في الحج واللواية ظاهرها أن هذا لم يكن أن هذا لم يكن على عادة النساء في اللباس وإلا لما كان هذا النص خاصا يعني لو دخلت الآن تلبس شيابا على غير عادتك ماذا أقول دخل علينا فلان يلبس بانطالا وقميص فنفهم من هذا أن هذا لم يكن إيه؟ لم يكن عادته فلبسها المورد يعني زوات الألوان يدل على أنها لم تكن تلبس إيه؟ هذه الألوان في غير إله غير الحج وإلا لما كان لهذا النص إيه؟ معنى صحيح الوجه الثالث <تصفيق> أن لفت السواد أقرب إلى معنى التسطر والتحجب من غيره من الألوان لأن السواد أقوى في معنى ماذا الستر وعدم الشفاف نعم صحيح الوجه الرابع جريان عمل الأمة من قديم إلى يومنا هذا من لبس النساء السواد وهذا ما ينبغي اعتباره في المسألة نعم <تصفيق> كيف كيف كيف كيف إذا كان السيد تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية عهدنا إلى مروطهن فاعتجرنا بها فكأن على رؤوسهن الغربان من السواد إذا كان سبب عمل الصحابة لهذا إيه؟ تأول الآية صحيح تأول الآية وفهم الصحابة للآية ثانيا سناء السيد عائشة على قطاع ضخم من النساء وهن نساء الأنصار وهذا كان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم من لم أقل واجبا يا إبراهيم هل سمعتموني أقول واجبا؟ أنا قلت بأنه مستحب تمام ولم بوجوبه. لا. لا أقول بوجوبه. هم. هم. آه يعني هو يقول إن لم ينقل إلينا أنهن لم يلبسن ليه؟ طب حديث سيد عائشة المورث. لف السيدة عائشة المورت في الحج دل على أن هذا على غير عادتها. جميع الروايات التي بين أيدينا في صفة ملابس النساء وسياب النساء. أنت السواد الذي تبعني. فرأيت سوادا. تمام. ورحم الله نساء الأنصار. كنا يخرجنا من الصلاة لا يعرفنا من ال من الغلش. وجرى عمل الأمة من قديم. صحيح. فلا يحتاجوا بمثل هذه القاعدة على هذه الدلالات الزائرة من النصوص على أن النساء يستحب لو نلبس الكاتم من الإيه من الألوان ولا يدخلنا في عموم قولي البس من ثيابكم الإيه البياض صحيح سأذكر لك أمر يعني في نقاش مع من يقول باستحباب لبس البياض أحدهم لإن الحديث عام البس من ثيابكم الإيه قلت وحديث دخول المقابر عام هو لا يقول بمشروعية زيارة النساء للمقابر قلت والحديث قال ألا فزوروها عام يشمل الرجال والإيه فلما أخرجت النساء من هذا العموم ها مع أن الحديث عام ألا فزوروها فاضطرب قوله صحيح لأنه أعمل العام هنا ولم يعمل العام إيه هنا صحيح هذه قاعدة أقدم من الشيخ ناصر الدين رحمه الله تمام وهذه قاعدة فعلا من القواعد المهمة وهي قاعدة عمل السلف لأن كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف لا جزء العمل به لا جزء العمل بها واضح فلم تأمَّكُن من عمل السلف أن... أن النساء كانت تلبس البياض وإلا ف... فالمخالف عليه أن يثبت أن النساء لبسن لإيه البياض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واضح الآن يبقى هذه المسألة الأولى واستحباب لبس البياض والفرع منها وهو استحباب لبس النساء لإيه للسواد وأنهن لا يدخلن في العموم لإيه السابق المسألة الثانية استحباب التجمل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال وفي ذلك دلالة مشروعية دلالة ظاهرة على استحباب التجمل بل وطلبه ولما جاء في حديث في حديث عمر من متح جبريل عليه السلام بما كان من الهيئة الحسنة، فقال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. من تجمله وحسن هيئته عليه الصلاة والسلام قلت يتأكد هذا الاستحباب في مواضع الجمعة لقولي ولبس اجمل ما عنده العيد والوفود العيد والوفود لقول عمر اشتريت اشتريتها لأكسوكها للعيد والوفود ثالثا للزوجين أو بين الزوجين وفي ذلك تفسير وفي ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة بالزينة تكون بين الزوجين المسألة الثالثة نعم ممكن هذا صلاة ممكن اكتب رابعا للصلاة عموما لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم هزوا زيناتكم عند كل مسجد ولفظة الزينا ولفظة الزينا فيها مطالبة بقدر زائد بقدر زائد على شتر العورة وهو ماذا وهو التجمل وهو التجمل كما وقع من عبد الله بن عمرة كما وقع من عبد الله بن عمرة من إنكاره على تلميذه نافع من إنكاره على تلميذه نافع يقول الله أحق أن يتزين له المثلة الثالثة استحباب لبس الأغضر لما صح من حديث جابر بن عبد الله كان أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأخضر، ولما وقع في رؤيا عبد الله ابن زيد، وهي رؤيا الأذان، وهي رؤيا الأذان، أنه رأى رجلا وعليه ثوبان أخضران. فعلم أنها رؤيا خير من ماذا؟ من ثياب الرجل ومن هيئته قلت ويقوي هذا الاستحباب أن الله تعالى جعل الأخضر لونا لثياب أهل الجنة فقال عاليهم ثيابه سندس الخضر. رابعا. ولما قدم اهل الاختصاص والذكر من فضل اللون الاخدر على شائر الالوان يعني كان في لبس الاخدر مصلحة لا تكون في شائر الالوان الاخرى منها مصالح اخروية او دينية ومصالح دنيوية المثالة الرابعة استحباب نفس القميص لما صح عن آلس رضي الله عنه كان أحب السياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص فائدة قلت ولا يقال لما يلبس الرجل جلبابا، وإنما الجلباب اسم لما تلبس المرء، بدلالة قوله تعالى يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ نعم، وأن القميص اسم لما يلبس الرجل. سأسمع له. وأن القميص اسم لما يلبس الرجل اذهب بقميصي هذا فالقوه على وجهابيات بصيرة قلت فائدة أخرى وأن القميص هنا على المعنى الشرعي لا على المعنى العرفي فليس القميص الذي يدعونه الأفرنق فليس القميص الذي يدعونه الأفرنق داخلا داخلا في هذا المعنى إنما حقيقة القميص الشرعي هو الذي يطول على الركبتين او الى الركبتين فيجاوزها اما ما دون الركبتين فلا يدخل في معنى القميص شرعا نعم لا القميص الافرنج ليس داخلا في هذا المعنى نعم يدخل في معنى القميص هذه رقم كم استحباب قلنا لبس القميص واخرجنا القميص الافرنج من هذا الايه المعنى او الحب طيب المسألة الخامسة استحباب لفشي الحلة بين قوسين العباءة قلت لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الحلة والبردة مما يدل على استحباب لبس الحلة والبردة. المسألة السادسة كل ليه لكن فعله الأبدي والغالب لم يكن ليحرص على ذلك إلا لماذا ثم ان لبس الحلة يلتقي مع ما سبق ذكره من ماذا من استحباب التجمع مسألة السادسة اسمع لك استحباب تغطية الرأس لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه لم يرى حاسر الرأس الا مرات الا مرات تعد عددا. وأنه دائماً كان يأتي في الصفة لباسه أنه يغطي رأسه ولما جاء من إنكارنا إنكار عبد الله بن عمر على نافع لما راه حاشر الرأس فقال الله أحق أن يتزين له فجعل تغطية الرأس من الزينة فجعل تغطية الرأس من الزينة ومن التجمل مما يدخل مما يدخل في الاستحباب السابق هل هو استحباب وتجنب نعم لا مش ابدا فين ابدا فين أبدا ماشي بس مش أبدا ثبت العرش ثم منقش أنا أسلم لك أنه لبش العمام لكن قولك أبدا هذا في نظر وقلت في مثلة غطاء الرأس خروجها من معنى العادة أنه كان وأصحابه أبداً يغطون رؤوسهم فهذا الحرص يخرج بالأمر من معنى العادة طبعا بعضكم يسأل عن لبس البنطال والقميص الأفرنقي خاصة مع ما اضطره ظروف العمل إلى لفسهما فما يفعل قلت لباسي عندي بلفسهما ولكن أما الأول فلا يتحر في ذلك موضة، وأما الثاني أن يطول القميص بحيث ينزل إلى على فخذيه أو إلى قريب من ركبتيه ونحو ذلك ليكون ذلك أستر له، حمكم الله، ليكون ذلك أستر له. والله تعالى الموافق والمستعان طيب اسمع طلبة العلم اسمعي تنبيه قبل ان اسمع له جاءتني غير شكوى من الاخوات اللائتين المسجد ومعهن اطفال فيشغلن بقية الاخوات عن الدرس وعن الكتابة فكل رجاء يعني ان نضرأ هذه المشكلة اما بتعليم الولد او البنت ما يجب عليه من اداب المسجد فيجلس في المسجد جلوس المستقين المستقر فلا يشغل الاخوات في تلقيهن الدرس او اما ان يتركوا بالبيوت طالما أن لا يمكن أو لا يمكننا ضر المفسدة التي تترتب على ماج مجيئهن المسجد أو مجيئهم المسجد، فارجو أن نحرص على هذا، لأن حقيقة الإيمان وهذا ما أكلمكم عنه في الجمعة القادمة، الحقيقة الغائبة وهي حقيقة الإيمان، إن كم من حقيقة غائبة للإيمان من هذه الحقائق الغائبة في الإيمان؟ أن حقيقة الإيمان أن يكون شرك مأمونا وأن يكون خيرك مأمولا فلا تكون مؤمنا على الحقيقة إلا إذا انقطع شرك نعم وصار الناس منك في راح كما جاء في الحديث المسلم من سلم ماذا المسلمون من لسانه إيه؟ هذا هو المسلم على الحقيقة أن يسلم الناس منك ومن شرك نعم، والمؤمن على الحقيقة هو الذي خيره لا ينقطع لإخواني، سيكون الناس منه في راح، وتكون نفسه منه في عناء فأرجو، ثم أرجو أن يراعى هذا الأمر، لأني لا زلت أتلق الشكوى اليوم بعد اليوم، ولا أتكلم، أو ولا أنبذه. وتعلمون مطل الغني إيه؟ ظلم فلزلت أماطل في الأمر المرة بعد المرة وأخشى أن يكون هذا من مطل الغني ومطل الغني ظلم كما جاء في الحديث فأرجو رجاء حارا خاصة وقد علم أن بعضهن يجلسن للكلام والحديث ما ضيق الله عليكم فيمكن كنا الجلوس في أي مكان للكلام والحديث والحوار فلسنا في حاجة إلى من يفسد علينا ما نحن فيه من الدرس ومن السماء فلتتق الله عز وجل أو فليتق الله عز وجل هذا الذي يضيع على إخوانه أو أخواته ما هن فيه أو ما فيه من العلم ومن السماع والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى مبلاي التوفير هل لبس ما يستر الرأس يكون واجبا في الصلاة ليس واجبا ولا دليل على الوجوب أن ستر الرأس يكون واجبا في الصلاة فلا إنما هو مستحب توفي أبو وترك أربع بنات وولدين وأولاد وبنات لابنته المتوفى فهل أولاد ابنته المتوفاة إرسن؟ لا، ليس لهم إرس. ليس لهم إرسن. نعم، لأنهم محجوبون بمن؟ محجوبون بالفرع الوارث، وهم أولاد الرجل، الذكور والبنات، فيحجب خاصا وأنهم أولاد من؟ أولاد ابن فهم رحم لا عصب, لا عصب بالنسبة له وزو الأرحام لا يرسون مع وجود من العصبات فعليه يحجبون مرتين لمر لكن هناك قول وهو قول مذهب للأحناف قول مذهب للأحناف وهذا القول يقول بانه يستحب او بانه يأخذون من التركة بشيء يسمونه الوصية الواجبة فيعتبرون ان هذا الميت قد اوص فيقولون بان هؤلاء هم اولى الناس بماذا بوصية الميت يعني الاحفاد اولى الناس بوصية من جده ولكن على شرط عندهم ان يزيد ماذا ارسهم عن الثلث ألا يزيد ارسهم عن ماذا عن الثلث ولكن هذا قول مذهبي مبني على أن الوصية واجبة ومبني على أنه ينبغي أن تأخذ الوصية من مال المتوفى. لبس الأخضر استحباب لبس الأخضر لا يعارض استحباب لبس الأبي ليس بينهما من تعارض فيلبس هذا ويلبس ذاك نعم هناك حديث بالناهي عن قتل النمل والنح, والنح وان كنت لم اقف على بحث الله او صحة الله هل استفتاح الدعاء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ختام الدعاء سنة بدعة ختامه كل دعاء لا يصل عليه فيه فهو محجوب أما الاستفتاح به فلا علم مسن هل يمكن أن نقاء نقول بأن معية الله للناس عامة ومعية الله للمؤمنين وللمتقين خاصة وإن كان الكلام صحيحا لأن معية الله للمؤمنين معية نصر وتأييد لكن معية الله للناس معية إحاطة وعل واضح لكن دعنا نتوقف حتى نقف على قول لسلفنا رضي الله عنه أما لبس المرأة للسواد والنقاب في الرؤية فهو محمود معناها أنها على دين ودين عظيم أما أنها تمشي وحدها في طريق فهذا معناها أنها على خير وتمشي مع والدتها وهما مكشفتين الوجه كشف الوجه إن كان يراه الناس كشف وجه المنتقبة فليس معناه حسنا أما إذا لم يكن يراه أحد فمعناه حسن أما أنك كنت تأكل معهم على مائدة واحدة وتضع لوالدتها الطعام وضع فوق الأرث ولكنك انفصلت عنها وخطبت أخرى فإضاع التأويس كم باقي على المغرب الرجل؟ هل هناك حديث جاءت في الغترة ووصفها ولا يقال الغترة بالطاء هي بالتاء والعمامة وكذا لا ليست هناك أشار في ذلك ما هي المادة المدرسة في رمضان الأمر إليكم فانظروا ما تقولون نعم نكمل باقي الفقه هكذا يقول عمرو طيب من اراد ان يستاذن فهو في في في حلب عمرو يقول نكمل تتمه ابواب الفقه اذ يبقى لنا ابواب تبقى لنا ابواب الاطعمه والاشربه وابواب اخرى فإن شاء الله تعالى لعلنا نتم أبواب الفقه المتبقية لنا بإذن الله تبارك وتعالى حتى نستعد بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى لدراسة كتب لدراسة كتب ولعلنا ندرس إن شاء الله تبارك وتعالى بعض المتون كمنار السبيل وبعض المطون العقدية أيضا من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولعلنا ندرس من كتب شيخ الإسلام أو ندرس العقيدة الطحوية والله تعالى الموفق والمستعان ما بقي من الوقت يكفي للتهيؤ لصلاة المغرب لنجتمع أو لنجلس بعد المغرب مع درسنا الأسبوعي في تفسير القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى وصل لهم على نبينا محمد وعلى أهل السلام